أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضت الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبدا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما